Sytuacja jest taka, Wielu z nich nie jest w stanie znaleźć się w tym samym momencie.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 ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أن أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إلى, إلى ربك, ربك يومئذ يوم المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب, كذب وتولى ثم ذهب الله إلى الله أهله يتمطى اولى لك, لك فأولى أولاً يحسب الإنسان, الإنسان أي يترك, يترك سدى ألم, ألم يكن طفلاً من من يمنا. يمنا، ثم, ثم كان علقة, علقة فخلق فسوا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى Thank uh you. -huh.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 ان ير المقضوب عليهم ولضالين امين كلا اذا وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيَّامٍ إذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ يقول, يَقُولُ يَا لِيْتَنِي لي قَدْ قَمْتُ لِحَيَاتِيْ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عذاب وَلَا, يوثق وثاقه عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد يَا ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي